أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدرك ما الحق طغى كذبت ثمود وعد بالقارعه فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه وامنا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 سولا ربه فاخذهم اخذ تضاربية ان لم تظلمنا حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعياها اذون ما هي الصور فاذا نفخ في الصور نفخة واحدا وحملت الارض والجبال فدك دكه واحده فيوم اذ وقعت واقعه وانشقت السماء وانشقت السماء فهي لك غلا ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يوم اذ ثمانيه يوم اذ فارضون لا تخفى عنكم خافيا يومئذ تحرضون لا تخفى عنكم خافيا فاما من اوتي كتابا بامليه فيقولها انطر كتابا انني ظننت عني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كنوا واشربوا هذيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية كنوا واشربوا هذيئا هذيئا بما م بما أسلفتم في الأيا منخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية, ليتها كانت القاضية ما أغنى هلك عني سلطانية خدوه فظلوا خدوه فظلوا ثم الجحيم صلوا خدوه فظلوا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 خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله انه كان لا يؤمن بالله العظيم انه كان لا يؤمن بالله العظيم لا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حمين ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا القاطئون ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله ولا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شائر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين تطول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه وَإِنَّ لَهُ تَذْكِرَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَحْلُمُ أَن مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ de Vimirer of vika